أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا مبا أيها الذين آمنوا اوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الألعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد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 فرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وماذا أهله لغير الله به والمنخنة والموقودة والمنخنة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا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 فَمَنِ اضطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ وَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا لِمَا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ مَذْكُورُ سَمَّ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ الْمُحْصَنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا أَتِيْتُمُهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَاتِحِينَ وَلَا مُتَكِلِينَ أَخْدَادٌ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 وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضاء وعلى سفر أو جاء أحد منكم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 ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واسقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لِلَّهِ يُفْهَدَ أَبِلْقِطٌ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاءُ قَوْمٍ عَلَيْهِ أَلَّا تَعْدِلُوا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 يا ذا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 وأقرضتم الله قربا حسنا لئك فردنا عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ظل سواء السبيل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 إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا, فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العذاوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينفّئهم الله بما كانوا يسمعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم. قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيراً مما كنتم تخفون من الكتاب.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 قُلِ اللهِ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليهم مصير يا ماذا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم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 إن فيها قَوْمًا جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين قالوا يا موسى اننا لن ندخل ابدا ما داموا فيها فاذهب فاذھب انت وربك فقاتلا اننا هنا قاعدون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 وَأَتَلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبْنِي آدَمَ بِالْحَقِ إِذْ قَرَبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلَ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَا أَقُتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ بَسَطَ إلَيَّ يَدَكَ لِتَقُتُلَنِي مَا غَضَأْنَا بِبَاسِطِهِ يَدِيَ إلَيْكَ لِأَقُت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 أي يقتلون أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلال أو يلتفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فعلموا أن الله غفور رحيم يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومتلوه معه ليأتدوا بمن عذاب يوم قيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار يريدون أن يخرجوا من النار يريدون أن يخرجوا من النار وما لهم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فقد عو أيديهما جزاء بما كتب جزاء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 لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكلم سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلم من بعد مواضعه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 تَمَّعُونَ لِلْكَبِدِ أَكَالُونَ لِالسُّحْبِ فَإِن جَاءُوا كَتَحْكُمُونَ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضَ عَنْهُمْ وَإِن تَغَارَضَ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّكَ شَيْءٌ وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما ذا أولائك بالمؤمنين إننا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بأن النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفروا, بما استحفروا من كتاب الله وكانوا عليه فهداء فلا تخشون ما توخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا انْزَلَ اللَّهُ فَأُولَادَكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالعِينَ بِالعِينِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُولُنَ بِالأُولُنِ وَالسِّنَ بِالسِّنِ وَالجُرُوحَ قصاص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 وآتيناه الإنزيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من الزوراة وهدى, وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنزيل بما أنزل الله فيه وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَادَكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهِيْمِنًا عَلَيْهِ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا ذَا اللَّهُ ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شلعا ومنها جاء ولو شاء الله لجعلك امه واحده ولكن يبلوكم فيما اتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تقتلون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أحذرهم وأحذرهم أي يثنوك عن بعض ما, ما أنزل الله إليك اِنْ تَوَلَّوْا فَعَلَمَ اَنَّ مَا يُرِيدُ اللَّهُ اَن يُصِيبَ بِبَعْضِ ذَلِكُ بِهِمْ وَإِنَّكَ مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَتَحْكُمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ يَا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى وأولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَبُوٰي يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ لَنَقْشَى أَنْتُصِيبَنَا دَائِرًا فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِي بِفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسْرُوا فِيهِ أَنْفُسِنَا بِنِّي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 من يرتد منكم عن دينه فسوف يأكل الله بطهيم يحبهم ويحبنا يحبهم ويحبناه أذلة على المؤمنين أعزّ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومتنا إِن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 وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ يَا نا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اسْتَحْزَؤُوا بِكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا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 ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا هل تنقمون وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةَ عِندَ اللَّهِ بَل لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ وَلَائكَ شَرٌ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ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 قُل لَّسَعِيدُهُمْ وَدَعُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُم مَّبْسُوطَتَانِ فَالْيَدَاهُم مَّبْسُوطَتَانِ يُنفِقُونَ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَا يُزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَّا أَنزَلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنزيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا, لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير مقصدة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 إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق دنيا إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا لما جاء رسول بما لا تهوا أنفسهم فريقا كذبوا فريقا كذبوا وفريقين يقتلون وحسبوا ألا تكون كفتنا فعم وصم ثم تال الله عليهم ثم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 وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمثن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم فالمسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسول وأم صديقا كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يأفك قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم قل يا ذا الاهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق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 ولا تجدن أقربهم موذة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وَإِذَا سَمِعُوا مَا لَدَىٰ أُنْزِلَ إلَى الرُّسُولِ تَرَاءَىٰ أَعْلَىٰ لَهُمْ مِنَ الدَّمْعِ مَا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا ذَا أَمَنَّا فَقْتُ بَنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ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 والذين كفروا وتنبو باياتنا ذاؤلاءك اصحاب الجحيم يا ذا ان هؤلاء الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين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 يا ذا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام لجس من عمل الشيطان إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام لجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون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 فَإِن تَوَلَّيْتُمْ تَعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَاعِنُوا إِذَا مَتَّقُوا إِذَا مَتَّقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ مَتَّقُوا وَآمَنُوا ثُمَّ مَتَّقُوا وَأَحْسَنُوا والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تنالوا ايديكم ورماحكم ليعلم الله من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 يحكم به دواعد منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة, أو كفارة طعام مساكين أو عدن ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام اِنَّ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُم صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ بَيْتًا حَرَامًا قِيَامًا لِّلنَّاسِ وَجِهَارًا الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ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 والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا ذا لعلكم تفلحون يا ذا الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسركم. وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينًا يُنَزِّلُ الْقُرْآنَ تُبْدِلُ لَكُمْ عَسَى اللَّهُ أَنْ هَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِن قَبْلِكُمْ فَمَا أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ دَهْرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَلٍّ وَلَكِنْ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 يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت في الوصيه اثنان ذو عادلين منكم اثنان ذو عادلين منكم او اخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض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 فَإِنْ عَتَرَ عَلَى أَنَّهُمْ أَسْتَحَقَّ أَذْمَنَ فَأَخَرَانِ يَقُومانِ مَقَامَهُمَا فَأَخَرَانِ يَقُومانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ أَسْتَحَقَ عَلَيْهِمُ الْأُولَيَاءُ فَيُقُسِ مَالٍ بِاللَّهِ لَشَهَادَةٌ ذَأْحَقُ ذا مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَعْتَدِينَ وما اعتدينا إلا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا, أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا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 وإذ كفّت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا, هذا إلا سحر مبين وَإِذْ أُوحِيَتُ إلَى الْحَوَارِيْنَ أَنْ آمِنُوا بِوَبِرَسُولِهِ قَالُوا آمَنَّا وَأَشْهَد بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيْنَ يَا عِنْسَ بَلْ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَا أَيْدَتَمْ مِنَ السَّمَاءِ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كنت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 فَمَن يَكْفُر بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعْذِبُ عَلَى بَلَاءِ أُعْذِبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِلَّا قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى بَلَى مَا أَنْتَ قَالَ لِلْنَاسِ الْتَحِلُّونِ وَأُمِّي إِلَهِي مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ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 ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دونت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأزنت على كل شيء شهيد